ما بين حق النفس والدنيا وحق الوالدين وما بين تجريح العباد وهرجها وسكاتها وما بين رغبات اليسار ورغبة أصحاب اليمين أنا ضحية عالم تمشي ورامشهاتها طيب وحب الطيب وامشي في سلوم الطيبين لكن قلوب الناس دائم تصدم كنياتها الطيب فاقد له عرب والحق فاقد له عوين والحسد أكبر ظاهرة تشر علي راياتها والحب نغمه ما بها غير التوجد والحنين كم سربت عاشت وماتت ما لقت غاياتها العفن يلقى حاجته والخبل صاره والذهين والناس فزت بلعفون ودورت مراتها البارحة فكري يقلبني وراء ذاك البطين وتطري علي سلمة ويطري لي حلاء جلساتها اللهم زينها وجاعلها متاع الناظرين بنت الرجال اللي يتهيب من سمع من خاتها حنا تربينا على الهيبة مع العقل الرزين ما نحن يلهامه مثيل اللي حنت هاماتها رجالنا لو هو ضعيف ما يجنبك السمين يوم انها بعض العرب تبلشك في لجاتها أحدا ذبح لك مصلحة ويضحك لك الحاجبين وما تدي انها عقرب ما تنوم من غشاتها واحدا يذكيها ولا يدري تراك أنت همنين يمناه في درب المراجل تعجبك مداتها ترى الحياة ساس المراجل ينفعك دنيا ودين والمرجلة لابد ما أنك تعرف وقاتها والفخفخة والطخطخة والكبر للقلب العين والعقل هو سوق الرجال اللي علت قيماتها وأنا ليقربت ثم طالعتني عينن بعين عرفت وشلون نسود اتهابها بسكاتها